أشوفك بالزمن حاله غريبة عقوقك باخير يمي مصيبة لقيتك يا ولادي متبيني ونمك ينسّني آها غريبة أشوفك بزمن حاله غريبة عقوقك باخير يمي مصيبة لقيتك يا ولادي متبيني ونمك ينسّني آها غريبة المن من بعد مشى براسه طلع برد الولد ما هو نصيبه تنكر لعق مباني عجزي شربت المر وابني ما دري بي حمل ودمعي وجتي لادي وطول الليل ما نمعتني به نسي وشكت في الصدر حصل لي ضيق الصدر لو ينقص حليبه نسي حضني منام مهبل ليالي وانا ليلي يمر مهتني به نسي كسر المصاعب والمطالب جميع اللي تبي نفسه نجيبه نسي مين بي بين الناس يفرح أحقق له مطا علي بن نسي كل الذي سويت لجلا جفاني عسى المولى حسيبة بعد ما صار رجل تركني وباع مهلة لجلي رضي نسيبة لها عني بل عمل الكثيره ونمه كني أمه بل غصيبة يمضى العام والعامين واكثر وناعد الدجاج في مريبه وحتى اتصالات قطعني يحسب الاسم عصوتي عيب ديري عن حالتي قاصي يداني ومن غابن الوالد شفت الغليب عطيح من المرض محس فيني وعاني قسوة توقت عصيب لو يطي الباب مرة وحس بريحته ثم التقيب أبي جرح بقلبي لا لمحت تشافاه دوالقلب طبيب عسى مولاي يهديه ويرد لعين ترتجيه وتقتديب يا ربي رد مضنني علي يا إلهي محد غيرك يجيبه يا إلهي يا ولي شملي يا ربي تسعد القلب ب حبيبه ودني بتي والهجران باقي يبي عفوك هن في مشيبة صلاة الله تسلمه على اللي أبان الحق اللي يهتديبه محمد هدي الخلقون ذير عدد ما مالح نجم من مغيبه صلاة الله تسلمه على اللي أبان الحق اللي يهتديبه محمد هدي الخلقون ذير عدد مال حين نجم من مغيبة وصلاة الله تسلمه على اللي أبان الحج لللي يهتديبه محمد هدي الخلق ونديره عدد ما حين نجم من مغيبة صلاة الله تسلمه على اللي أبان الحج لللي يهتديبه محمد هدي الخلق ونديره عدد ما حين نجم من مغيبة